اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَيَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَضَلِّ سَبِيلٍ اتَّبَعُوا فَمَا كَانَ رَبُّكَ أَعْلَمَ بِهِمْ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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَدَيْنَهُم مِيثَاقٌ أَهْجَأُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَوْ جَاءَ حصِرَت صُدورهُم أَ يُقاتِلُوكُم أَو يُقاتِلُوا قَوْمَهُم وَلَ شَ أَ اللهَّهُ لََلَّطَهُم عَلَيْكُمُ فَلَ قاتَلُوكُم فَإنِ عَتَزَلُوكُم فَلَمْ يقاتِلُوكُم وَأَلقَوْ إلَيْكُم السَّلَمَ فَمَا جَعلى اللهَّ لَكم عَلَيْهِم سَبِيلَ ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السَّلَمَ ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولا إِذْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا